للبشر علينا فاجا بالمكرمات واتى الخير الينا من بالسمات ابل البشر علينا فاجا بالمكرمات واتى الخير الينا وتحاين عطراتين عطراتين نحن ورد سورا دربنا درب الإخاء في سبيل الله نمضي في دروب الأتقياء حبنا في الله يبقى يبقى فهو زاد المؤمنين في دائ قلبنا رب العالمين إخوتي في الله أنتم للحائرين إخوتي نور في خير الذنب الكبير لا تعذبنا الهي في عذاب الزمهرير اتنا منك ثباتا ويقينا في الأمور لجنان الخلد ناسع ربنا أنت الغفور في لجنان الخلد نس ربنا أنت